بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثاني والستون من التذكرة باب ما جاء في بكاء أهل النار ومن أدناهم عذابا فيها والعياذ بالله عز وجل ابن المبارك قال أخبرنا عمران بن زيد الثعلبي حدثنا يزيد وقاشي عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا اجريت فيها لجرت أو كما قال أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوجه ابن ماجة ايضا من حديث الامش اي يزيد الروقاشي عن انس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت وفي مسلم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان يولي منهما دماغه في الحاشية واحد صحيح الترمذي وقال حديث حسن صحيح اثنان ضعيف الترمذي فيه عبيد الله بن بسر ضعيف طبعا بالنسبة للرقم واحد واثنين وهما من التسجيل السابق ثلاثة ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد في سنده يزيد الرقاشي ضعيف أربعة ضعيف ابن ماجه في سنده يزيد في سنده يزيد الرقاشي ضعيف خمسة صحيح مسلم متابع وأروي عن أبي موسى الأشعري موقوفا أنه قال إن أهل النار ليبكون الدموع في النار حتى لو أجريت فيها السفن لجرت ثم إنهم يبكون الدم يب ثم إنهم يبكون الدم بعد الدموع ولمثل ما هم فيه فليبك ولمثل ما هم فيه فليبك قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وهو يستند من معنى ما تقدم وفي التنزيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وفي الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فمن كثر بكاؤه خوفا من الله سبحانه وتعالى وخشيه منه فمن كثر بكاؤه خوفا من الله تعالى وخشية منه ضحك كثيرا في الآخرة قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن أهل الجنة قال الله تعالى مخبرا عن أهل الجنة إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ووصف أهل النار فقال وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين قال وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ وَسَيَأْتِي بيانه باب ما جاء ان لكل مسلم فداء من النار من الكفار ابن ماجه قال اخبرنا جبارة بن المغلس حدثنا عبد الاعلى بن ابي المساور عن ابي برده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في السجود فسجدوا طويلا ثم يقال ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا توثير بن سليمان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من النار قلت هذان الحديثان وإن كان اسنادهما ليس بالقوي قال الدار قطني جبارة بن المغلس متروك فإن معناهما صحيح بدليل حديث مسلم عن أبي ذردفع عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار وفي رواية أخرى لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه من النار يهوديا أو نصرانيا وعيد لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه من النار يهوديا أو نصرانيا قال فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فحلف لها في الحاشية واحد صحيح الترمذي اثنان ضعيف ابن ماجة في سنده جبارة بن المغلس ضعيف ثلاثة ضعيف ابن ماجة فيه جبارة بن المغلس ضعيف أربعة صحيح مسلم خمسة صحيح مسلم متابعة فصل قال علماؤنا رحمة الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الأحاديث ظاهر والظاهر الطلاق والعموم وليست كذلك وإنما هي في ناس مذنبين تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم برحمته ومغفرته فأعطى كل إنسان منهم فكاكا من النار من الكفار واستدل بحديث أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله سبحانه وتعالى لهم ويضعها على اليهود والنصارى وخرجه مسلم عن محمد بن عمرو ابن عباد ابن جبل ابن أبي رواد قال حدثنا حرني بن عمارة قال حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن عباس عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالوا وما معنى فيغفرها لهم أي يسقط المؤاخذة عنهم بها حتى كأنهم لم يذنبوا ومعنى قوله ويضعها على اليهود والنصارى أنه يضاعف عليهم عذاب ذنوبهم حتى يكون عذابهم بقدر جرمهم وجرم مذنب المسلمين لو أخذوا بذلك لأنه سبحانه وتعالى لا يأخذ أحدا بذنب أحد كما قال سبحانه وتعالى ولا تزرؤ وزر أخرى وله سبحانه وتعالى أن يضاعف لمن يشاء العذاب ويخفف ويخفف عما يشاء بحكم إرادته ومشيئته إذ لا نسأل عن فعله أو لا يسأل عن فعله قالوا قوله وفي الرواية الأخرى لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه يهوديا أو نصرانيا فمعنى ذلك أن المسلم المذنب لما كان يستحق مكانا من النار بسبب ذنوبه وأعفى الله سبحانه وتعالى عنه وبقي مكانه خاليا منه أضاف الله سبحانه وتعالى ذلك المكان إلى يهودي أو نصراني ليعذب فيه زيادة على تعذيب مكانه الذي يستحقه بحسب كفره ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حديث أناس للمؤمن الذي يثبت عند السؤال في القبر فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قلت قد جاءت حديث دالة على أن لكل مسلم مذنب كان أو غير مذنب منزلين منزلا من الجنة ومنزلا من النار وذلك هو معنى قوله سبحانه وتعالى اولئك هم الوارثون يرث المؤمنون منازل الكفار ويجعل الكفار في منازلهم في النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى على ما يأتي بيانه وهو مقتضى حديث انس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قدره الحديث وقد تقدم إلا أن هذه الوراثة تختلف فمنهم من يرث ولا حساب ومنهم من يرث بحسابه وبمناقشته وبعد الخروج من النار ولياذ بالله سبحانه وتعالى حسب ما تقدم من أحوال الناس والله سبحانه وتعالى أعلم وقد يحتمل أن يسمى الحصول على الجنة وراثه من حيث حصولها دون غيرهم وهو مقتضى قوله سبحانه وتعالى وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة حيث نشأ في الحاشية واحد واثنان سبق تخريج الحديثين متابع باب في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقول هل من مزيد مسلم عن أنس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فيمزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله عليها رجلة فتقول قط قط فهنا لكرتمتلي ويهزب بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله يمشي لها خلقا فصل للعلماء في قول النار هل من مزيد تأويلان أحدهما وعدها لا فقال أو فيتك فقالت وهل من مسلك أي قد امتلأت كما قال امتلأ الحوض وقال قطني مهل رويدا قد ملأت بطني وهذا تفسير مجاهد وغيره وهو ظاهر الحديث الثاني زدني تقول ذلك غيظا على أهلها وحنقا عليهم كما قال تكاد تميز من الغيظ أي تمشق ويبين بعضها من بعض وقوله حتى يضع فيها قدمه وفي رواية أخرى حتى يضع عليها وفي أخرى رجله ولم يذكر فيها ولا عليها فمعناه عبارة عن من تأخر دخوله في النار من أهلها وهم جماعات كثيرة لأن أهل النار يلقون فيها فوجا فوجا كما قال الله سبحانه وتعالى كلما أُلْقِيَ فيها فوج سَأَلَهُمْ خزنتها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نذير ويعيده أيضا قوله في الحديث لا يزال يلقى فيها فالخزنة تنظر أولئك المتأخرين إذ قد علموهم بأثنائهم وأوصافهم كما روي عن ابن مسعود أنه قال ما في النار بيت ولا سلسلة ولا مقمع ولا تابوت إلا عليه اسم صاحبه فكل واحد من الخزنه ينتظر صاحبه الذي قد عرف اسمه وصفته فإذا استوفى كل واحد ما أمر به وما ينتظره ولم يبق منهم أحد قالت الخزنة قط قط أي حسبنا حسبنا اكتفينا اكتفينا وحينئذ تنزوي جهنم على من فيها وتنطبق إذ لم يبق أحد يمتظر فعبر عن ذلك الجمع المنتظر بالرجل والقدم لا أن الله سبحانه وتعالى جسم من الأجسام تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا والعرب تعبر عن جماعة الناس والجراد بالرجل فتقول جاءنا رجل من جراد ورجل من الناس أي جماعة منهم والجمع أرجل قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم متابع ويشهد لهذا التأويل قوله في نفس الحديث ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنهم فضل الجنة وفي الحديث تأويلات أتينا عليها في الأسماء والصفات أشبهها ما ذكرنا وفي التنزيل أن لهم قدم صدق قال ابن عباس والمعنى منزل صدقه وقال الطبري معنى قدم صدق عند ربهم عمل صالح وقيل هو السابقة الحسنة فدل على أن القدم ليس حقيقة في الجارحة والله سبحانه وتعالى الموفق قال ابن فورك وقال بعضهم القدم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى يخلقه يوم القيامة فيسميه يسميه قدم ويضيفه إليه من طريق الفعل يضعه في النار فتمتلئ, فتمتلئ النار منه والله سبحانه وتعالى أعلم قلت وهذا نحو, نحو مما قلنا في الرجل قال الشاعر فمر بنا رجل من الناس وانزوى إليهم من الحي اليماني ارجل قبائل من لخم وعك وحمير على ابنين زار بالعداوة أحفلوا وقال آخر يرى الناس أفواجا إلى باب داره كأنهم رجلا دبا وجراد فيوم لإلحاق الفقير بذي الغنى ويوم رقاب بوكرة بحصاد عيد يرى الناس أفواجا إلى باب داره كأنهم رجلا دبا وجراد فيوم لإلحاق الفقير بذل الغنى ويوم رقاب بوكرة بحصاد الدبا الجراد قيل ويد الجراد قبل أن يطير والله سبحانه وتعالى أعلم البيتين يرى الناس أفواجا أفواجا إلى يرى الناس أفواجا إلى باب داره كأنهم رجلا دبا وجراد فيوم الإلحاق الفقير بذلغنا ويوم رقاب بوكرة بحصاد الدبا الجراد قبل أي يطير والله سبحانه وتعالى أعلم باب ذكر آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة وفي تعينه وتعين قبيلته واسمه مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني لاعلم أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل النار دخولا الجنه رجل يخرج من النار حبوى فيقول الله تعالى اذهب فدخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله, فيقول الله اذهب فدخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول اذهب فدخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو أن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده قال فكان يقال ذلك أدنا أهل الجنة منزله في الحاشية واحد صحيح مسلم أتابع وعنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك عيد فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي رب ادنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله تعالى يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده ألا يسأله غيرها أعيد ويعاهده ويعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها واستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم لم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده ألا يسأله غيرها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 لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني الا تسالني تسألني غيرها قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك أن يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك فقال مما تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالوا مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فيقول إني لا استهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر وقال وقال ابن عمر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له جهينة تقول أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين ذكره الميانشي أبو حفص عمر بن عبد المجيد القرشي في كتاب الاختيار له في الملح من الأخبار والآثار وفي الملح من الأخبار والآثار ورواه بعيد ورواه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب من حديث عبد الملك بن الحكم قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال, قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن آفرة من يدخل الجنة رجل من جهينة فيقول أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين سلوه هل بقي من الخلائق أحد ورواه الدار قطني أيضا في كتاب رواه مالك ذكره السهيلي وقد قيل إن اسمه هناد والله سبحانه وتعالى أعلم فصل قوله أتستهزئ مني وفي رواية أتسخر والهزء والسخرية بمعنى واحد وفيه تأويلان أحدهما أنه صدر منه هذا القول عند غلبة الفرح عليه واستخفافه إياه كما غلط الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك خرجه مسلم الثاني أن يكون معناه اتجازيني على ما كان مني في الدنيا من قلة احتفالي بأعمالي وعدم مبالاتي بها فيكون هذا على وجه المقابلة كما قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن المنافقين بعيد كما قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن المنافقين إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم أي ينتقم منهم ويجازيهم على استهزائهم والاستهزاء في اللغة الانتقام في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم أتابع قال الشاعر قد استهزأوا منهم بألفي مدجج سراتهم وستضحى ضحي جثم ومثله ومكروا ومكر الله الآية وهو كثير وسيأتي لبيان الاستهزاء من الله سبحانه وتعالى مزيد بيان والضحك من الله سبحانه وتعالى راجعا إلى معنى الرضا عن العبد فعلم ذلك باب منه وما جاء في خروج الموحدين من النار و وذكر الرجل الذي يناري يا حنان يا منان وبيان قوله سبحانه وتعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة وفي أحوال أهل النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى خرج الطبراني أبو القاسم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا حاتم بن اسماعيل بن بسام الصيرفي أي يزيد الفقير عن وجل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن ناسا من أمة يدخلون النار بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون ما نرى ما كنتم تخالفوننا في من تصديقكم وإيمانكم نفعكم فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من النار ثم قرأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وروى أبو ظلال عن أنس بن مالك المقال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن عبدا في جهنم ينادي الفسنة يا حنان يا منان فيقول الله تعالى لجبريل فيقول الله تعالى لجبريل أتبيء عبدي الله تعالى لجبريل عبدي فلانا فينطلق جبريل عليه السلام فيرى اهل النار من منكبين على وجوههم قال فيرجع فيقول يا رب لم أره فيقول الله تعالى إنه في مكان كذا وكذا قال فيأتيه فيجيء به فيقول له يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك قال فيقول شر مكان أو شر مكان وشر مقيل قال فيقول رد عبدي قال فيقول يا رب ما كنت أرجو أن تردني إذ أخرجتني منها